إِلَّا لِنَعَمَ مََتَّ بِع الرَّسُولَ مِن مًَا قَلِبُ علىى عقِبَيْ وَإِن كََتْ لََبَةً إِلَّا عََّ بينَ هَدَ اللهَّ وَمَا كانََ اللهَّهُ لُضيع إمَانَكُمْ إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلمه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 بسم الله بناس لراؤف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة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 فَإِذَا نَرَاهُ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرة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 وَل إنِن التَّبَعْتَ أَهْوَ أَهُم بَعْدمَا جَاءكَ مِنَ العِلْمِ إكَ إذََّ مِنَ الظَّادِمِين وَل إِنْ تَييتََّينَ أُوطٌ كِتابََ بِكُلّ آيَةٍ مَا تَبِعوا قِبِلَتَك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 وَإَِّ فَق مِنهُ لاَبْمونَ الْ الحَقَّّ وَهُمْ يعلمونَّنَ آتَينَاهُ الكتَابَ يَععرففونَ يَععرففونَهُ كَمَا يَعرفونَ أَبنَااءهُم وَإَِّ فَق مِنهُ لاَكتُمونونَ الحَقَّّ وَهُمْ يعلمون الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 لِأَلَّا يَكُونَ لَِّا سِعَلَكُمْ حُججَّة إِللاا الذيينَ ظَلَموا مِنْهُم فَلَا تَخشَوهُم وَخشَون وَلِأُتَّ نِعمَةِ عَلَيكُمْ وَلاعَكُمْ تَهْتدُون وَمنِنْ حَيثُ خََجَةَ فَوّ وَجك شَطَرَ الْ المَسْتِد الْحَرَامِ وَحيَيثُ مَا كُتُم فَولّوجُهَكُمْ شَطْرَ لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم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 بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرين وَلَ نَبَلُ وََّكُم بِشَيْئِ مِنَ الْخَوْوفِ وَالْجُعِمَ نَقصَ الأمو وَنَقَص مِنَ الأموالِ, الأموال وَالْأَفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ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 وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله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 مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الله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 اولائك يلعنهم الله ويلعنوهم اللاون ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولائك أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاون إلا الذين تابوا وأصلحوا ودينوا فأولئك فَأَنَا لَأَكْتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ فَأَنَا لَأَكْتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم.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 ان الذين كفروا وما توهم وهم كفار اولئك عليه امائك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ان الذين كفروا وما توهم وهم كفار اولئك عليه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 أُنَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ قال دين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلَلْقِ السَّماواتِ والالْأَقْضِ وقتلَ في الليلِ وََّهارِ وَالفُلكَِِّ تجر فِي البَحْرِ بِماَا يَ فَع النَّاس وَْفُكِلَّة تجر فِي البَحْرِ بِمَا يَفَعَّ سوَومَا أنزَل الله وَمَا أَزَلَ اللهَّهُ مِنَ السَّمِ م م إِ فَأَحْيَابِهِ الْ الأرضَ ب ْدَ مَوْوتِهَا فَأَحْيابِهِ الْأَرضَ ب بعدْد مَوْوتِهَا وَبَْتَ فيِيهَا مِنْ كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 إن فِي خَلقِ السَّماواتِ والالْأَقْض وقتتلَ في الليْلِ والَّهار وَْفُلكَِّ تَجر فِي البَحْرِ بِماَا يَافَع النَّاس وَْفُ الكِلَِّ تجر فِي البَحْرِ بِماَا يَافَعَّ سوَومَا أن زَل اللهَّ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 لآياتِقومُوم عقِلون وَمَِ النَّ سِمَي يَاتَّخِذ مِنْ دُونِ اللههِ أَن دَدَ يُحبّونَهُ كَحُب الله وََّذِ نَ آمَنوا أَشَدُّ حُب للِل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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ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 إذذ برّ الذيين التُبع مِن الذيين التَّبعُ وَرأو العذاب وَتقطعت بههم الأسبب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 فذَا بِكَ يُرِيهِم اللَّهُ أَعْمَا لَهُم حَسَراتٍ عَلَيْهٍ وَمَاهُمْ بِخَِجينَ مِن النا وَقَالَ الذيينَ التَّبَعُلَو أنَّ لناَا كَقرْرَةً فَنَتَبَرَّّأ مِنْهُم كَمَا تَبَرَّأُ مِّا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 يا أيها الناس كلوا Hmm! من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا هكذا في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إهُ لَكُمْ عَدُوم مُبين إِ ماَا يَأْمُركُمْ بِسِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقولُوا وَأَن تَقولُوا علىى اللهَِّ م لَا تَعلمُون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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا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 ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا ما ياكلون في بطونهم الا النار وَلَنْ يُكَلِّمَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُسَمِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاقِ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار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 والمساكين وابن السبيل والساائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ إِلَٰهُنَا وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَإِنْ يُكَذِّبْكَ بِهَٰذَا فَقَدْ ضَلَّ سَعْيُهُ ۚ وَإِنْ يَكْذِبْ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل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 فَاتَّبَعُوا الْبِاعُ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف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 الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف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 كَمَا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, كتب عليكم الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَأَنْ تَصُمُ خَيرُ لَكُمْ إكُم تُمْ تَلَمُونأَيا مَنْ مَعدُدَات فمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَربًا أَوْ علىى سَفرَرم فَعِدَّةُم مِن أَّ مِنْ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 محدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه اطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لنفسه وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَن شَهِدَكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كََ مريبًا أَْعَ سَفرٍَ فَعدَِّةُم مِنأَّ مِ أُخَب يريد اللههُ بكُم يُصْر وَلا يريد بِكم الأُصر وَللتُكممِلُ لَِّةَ وَلتُ كَبِّرُ الل وَلْتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ, تشكرون ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القران بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَكُمْ الشَّهْرَ فَالْيَصُمُ فَمَن شَهِدَكُمْ الشَّهْرَ فَالْيَصُمُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكُم يصْرع وَلا يريد بكم الأصر وَلتُكمِلََّّةَ وَلتُكَبّر الله وَللتُككبرِر اللهه عَلَ م هدكُْ وَلاعَك تشكرون وَلاعَك تشكون وَلَعَلَّكُمْ تشكرون شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم وَمَن كََ مَريضًا أَوْ عَ سَفرَرٍ فَعِدَّةُم مِن أَيا م أُخَضْ يريد اللههُ بِكُم يُصَ وَ لَا يُريد بِكُم الأُصخ وَللتُكمِل لِذةَ وَلِتُ كَبِّر الله وَللتُكَبِّر اللهَّه أَلَ م هَدكُم وَلاَا عَكُم تَشكرون وَلَا عََّكم تَشكرون وَل سَأَلَكَ عبادِ عَ فَإِنّ قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي فإني قريب فإني إذا دعان فليستجيبوا لي, فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تداعي اذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي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 تذاء اذا دعان فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ألم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم امتموا ثم امموا الصيام الى الليل ولا تباشروهم وانتم عاكفون في المساجد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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فرقا لتاكلوا فرقا من اموال الناس بالاتم وانتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فرقا لتأكلوا فرقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون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 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 ان الله لا يحب المعتدين وقاتلوا فِي سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ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 فإن قاتلوكم فاقتلوهم كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَأْتِهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَأْتِهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَأْتِهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَ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 فَإِنْ تَهَاوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَاوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاص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 اتقوا الله واعلموا أن الله مَعَ المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام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 فمَنْ كانَان مِنْ كُم مَريِيضًا أَوْ بهِهِ أَذَم مِ الرَّأْسِه فَتِدَةُم مصياَا مِنْ أَ صَداقَة أَْ نُسُق فَإذاَا أَمِن تُمْ فَمَن تَمَتَّى بالِالعُمرَةِ إلَى الحَججِ فَمَسْتَسَرَ مِنْ الهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فِتْكَاعَشَرَةٍ كَامِلَةٍ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابًا نَّاقِلَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد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 وَإذاَا قِيلَ لَ التَّقِلهَا أَخَذَتتُ العزَّةُ بالِالْإِثْمِ فَحَسبهُ جَهَنم وَلَ بِأْسَلمِهاد وَإذاَا قِيلَ لَ التَّقِلهَا أَخَذَتُ الْ العزَّةُ بالالْإِثْمِ فَحَسببُهُ جَهَنم وَلَ بِْسَلْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرَارٍ أَمْراضَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْراضَةٍ لَّوْلَا أَن جَاءَهُم بِالْحَقِّ لَكَانُوا مِنَ الْقَاسِطِينَ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 وَمَن يُبَدِّلِ النِّعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فإن, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ سَلْبَنَا إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلِ النِّعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فإن, فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَابِ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله فان الله شديد العقاب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 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما فِيهِ مِنَ من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا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 كانا نسومه واحده فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه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 أَمْ حَسِبتُمْ أَنْ تَدُخُلُ الجََّةَ وَلَم يَأْتِكُمْ وَلَمَّ يَأْتِكُمْ مَّ تَلَّذينَ خَلَوْ مِن قَبلِكُمْ مَسَُّمُبَأسَ وَببر الر وَزُلزِلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ وَكُفْرٌ بِهِ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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيموت حَبِطَتْ كافر فِي حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وأولئك اصحاب النار هم فيها يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِي كَبِيرٍ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ وَكُفْرٌ بِهِ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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو, كافر فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ الْقِتَالُ فِي كَبِيرٍ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ به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 ومن يرتد منكم عن دينه فيمُت وهو كافر فيمُت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فِيهَا النار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 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر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 أُلَاائِكَ يَدُعُونَ إلَ الناب وَلهَّهُ يَدْع إ الجََّةِ وَْمَغثَِةِ بِإِذْنِه وَيبَيين آياتِه لَِّ سِلَ عَهُم يتَذَكَّرُون وَلَا تَكِحُ المُشِْكَاتِ حتىَ يُؤمنِن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 واللَّهُ يَدع إِلَ الجََّةِ وَمَغْطَِةِ بِإِذْنِه وَيبَيين آياتِهِ لَِّا صِلَعََّهُم يتَذَكَّرون وَلَا تَكِحُ الْ المُشِْكَاتِ حتىَ يُؤمنِن وَلأَمَةُم مُؤمنِنَةٌ خَيِرٌ مِن مُشْرِركَةِ وَلَ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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَاتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى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 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ سَاءَكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّاشِئَتُكُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس و الله سميع عليم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس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 والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت كنوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروا ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر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 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَمَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرحَامِهِنَّ إِن كُنتُنْ آمِنَاتٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا ظَنَّ الْغُمَّى أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فَلَمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا ظَنَّ الْغُمَّى أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 ان الله بكل شيء عليم واذا قلقتم النساء فبلغن اجلهم فامسكوهن بالمعروف فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فسبل اغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان كنن ازواجهن إذا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 وَإذاَا قَقُتُمُ مِسأَثَبَ لَغْنَ أَجَلَهُ فَلَا تَعضُلُهُمْ فَلَا تَعْبُلُهُأًَا كِحْنَ أَزْوَاجَهُم إذَا تَرَضُو إِذَا تَرَضُو بَيْنَهُم بِالْمَعْرُون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 فلا تعظهم ان ينفحن ازواجهن اذا ترضوا اذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهرا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 لا ضرر ولا مالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 إِذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ فَل جُونََا حلَيكُمْ فِي مَا فَعَنَ فِي أَنفُسِ بِالمَعْروف واللهُ بِماَا تَعملونَ خَبير وََّذينَ يتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرونَ أَزْواجََ تَ رَبّصْنَ بِأَفُسِهِ أَربَةَ أَشر فإذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ فَلاَا جُنااحَ عَلَكُم فيِي مَا فَعَنَ فِي أَفُصِهَّ بِالمَعوف واللَّهُ بِماَا تَعمللونَ خَبيد وَلَا جُنااحَ عَلَيْكُم فِي مَاَّتُم بِِ مِ خقبَةٍ مِسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ أَلَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُونَهُمْ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُونَهُمْ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا طَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَلَمُ أن اللهَّه يَعلممُ مَا فيِيأًَا فُسِكُمْ فَحذَرُون وَلَمُ أنن اللهَّه غَفُورٌ حَلم وَلَا جُناحَ عَلَكُم فِي مَا عَّبتُم بِين خِقبَةٍ مِس أَو أَكْنَتُمْ أَوْ أَكْنَ تُمْ فيِي أَ فُسِكُمْ عَلمَ اللههُ أنكُمسَ تَذكُرونَهَُّ وَلَكَِّ تُعيدُهُ نَّصرًِا إِللاا أَن تَقولوا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 مَن لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُ مُتَعًّا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرٌ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقَ عَلَ الْمُحسِلين لَا جُنَا حَلَيكُمْ إِن قَلْنَقَتُمسَ أَمَا لَمْ تَمَُّوه مَا لَمْ تَمَسّوه أَو تَفْضُلَهَُّ فرَرضَه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 وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة نكاح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 وَإِن قَلقَتُمُهُ مِنْ قَضَلِأَنْ تَمَسُّوهَّ وَقَدَ فَرَبْتُمْ لَ فَربَه وَقَدَ فَرَتتُمْ لََّ فَربَةً فَنِصْفُماَا قَرَبْتُم إِللاا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 وَإِن قَلقَتمُوه مِنْ قَدَلِأَنْ تَمَسُّوهَّ وَقَدَ فَرَبْتُمْ لَ فَرضَه وَقَدَ فَرَتتُمْ لََّ فَرضَةً فَنِصْفُماَا فَرَبْتُم إِللاا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 حافظوا على الصلوات والصلاة المسطوا قوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة المسطوا قوموا لله قانتين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 واللهَّهُ عَزيزٌ حَكين والَّذينَ يُتَوََّونَ مِنْكُم وَيَذَرونَ أَزْواجَ وَصَةَ لِأَزْواجِه وَصَةَ لِأَزْواجِهِ متَعًَا إلىلَى الحَولْلِ غَيْرَ إخْراج فإِنْ خَرجَنَ فَلَا جُنااحَلَيكُم فيِي مَا فَنَ فِي أَنفُصِهَِّ مِنْ مَعرُوز واللَّهُ عزيزٌ حَكين وََّذينَ تَوَفَّونَ مِنْ كُم وَيذَرُونَ أَزْواجَ وَصَةَ لِأَزْواجِه وَصَةَ لِأَزْواجِهِ مَتَعًَا إلىلَى الحَولْلِ غَيرَ إخراج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 حقاً على المتقين فالمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين فالمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين كَذَلِكَ يُبَين اللههُ لَكُم آياتتِهِ لَعََّكُم تَعقِلون كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرٰى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْ ثُمَّ ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله اموتوا فقال لهم الله اموتوا ثم احياهم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 والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أنذ الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة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 أَلَمَّا كُتِبَ عَلَْهِمُ الْ القِتَالُ تَ وََّو إِلَّا قَليِيلَ مِنْهُم وَلَّهُ عَلمُ بِظَّالِمين أَلَم تَرَرائِلَ الْ المَلَئِم ذَنِي إ الصَّ إلَ مِنْ, من بَعدموسَ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 قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا وابناءنا فلم ما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا, إذ قالوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبْعَثٌ لَّنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَْسَ مِنّ وَمَلَم يَطعَمههُ فَإَِّهُ مِني إِللاا وَمَلَمْ يَطَعَمْههُ فَإَِّهُ مِنّ إِللاا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 كِنَّتْ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلًا ثُمَّ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ وَمَن شَرِبَ مِنْه فَلَيْسَ مِّ وَمَلَم يَطعَههُ فَإِنَّهُ مني إلا مِنّ إِللا وَمَلَمْ يَطَعَههُ فَإِهُ مِنّ إِللاا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 فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة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 فمَنْ شَرِبَ مِنْه فَلَيْسَ مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا مِنّ وَمَلَمّ يَطَعَهُ فَإِهُ مِنّ إِللاا وََلَمْ يَطَعَهُ فَإِنهُ مِنّ إِللاا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 قِلَّةٌ قَلِيلَةٌ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلًا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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا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 وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِن مَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأرض ولكن الله هدوا فضل على العالمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وَآتَهُ اللَّهُ المُلكَ وَالحكْمَةَ وََّمَهُ مَِّا يَشَ وَلَوْ لَا دَفْح اللَّهِا سَبَعضَهُ بِبَعْضَِّ فَسَدَةِ الْ ولكن الله هدوا فضل على العالمين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وَآتَهُ اللههُ المُنكَ وَن حكْمَةَ وََّمَهُ مَِّا يَشَاء وَلَ لَا دَفحُ المَّهِ سَبَعضَهُم ببعَعضَِّ فَسَدَةِ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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ